You حياتي the light, the في I need, and نصيب Right. Hey. I The غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في سماك بقى لي يا غيرت حياتي عجيب ومعك في يا نصيب